وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم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 كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء